سموا بسم الله وحيوا هالميلاد سموا بسم الله وحيوا اهلا يا نور العين مولد والينا حسين اهلا يا نور العين مولد والينا حسين طبعا هذه القصيده فيها كلمة لا عد ما انا اقول لا انت تردد وراي لا بارك الله فيك سموا بسم الله وحيوا غلملاد سموا بسم الله وحيوا غلملاد يا نور العين مولد علينا حسين اغلى يا حسين. بسم الله وحيوا سمو بسم الله وحي وغلملات انا الان نور العين ما ولد وعلينا و علينا ايه بسم الله وحي بسم الله وحي نور ام مولد علينا حسين اغلى على العين بسم الله وحي وغالميلاد سمو بسم الله وحي الميلاد اغلى يا نور العين ام مولد وعلي وانا المحبين اغلى سموه بسم الله وحيوا الميلاد سموه بسم الله وحيوا الميلاد ايه أهلا يا نور العين ما ولد علينا مقبول هذا مقبول انا بعد اسكر الميكروفون اقول صوت صوتي ارفع منكم تبغون تجربون سموه بسم الله وحي سم صوتك يا بسم الله وحي وملاد سموه سموه انا لا نور العين مولد وعلينا حسان يا سراج الظلمه يا شوقي ومالي يا نور العطر قال نورك يا الغالي الغالي دوارت لي والله وهذا الحب يحلى لي يا سراج يا شوقي ومالي راغى لنورك يا الغالي النوارة لدنيا يا دلالي. دلالي حبيتك والله هذا الحب يا لا لا, لا لا لا ايه ما تسوي ما نقدر والله نفارق احيادك ما تسوى الدنيا الا بنادك ما لا لا لا, لا. <تصفيق> موجود معنى لا يا سر الوجود احلى موجود معنى فرحه اثر الوجود هادي فرحتنا نحييها بترداد هادي فرحتنا نحييها بترداد من كل جهه وكل صوب فرحتنا بالمحبوب من كل جهه وكل صوب سموا باسم سمو الله وحيوا سموا باسم انا لا يا نور العين مولد وعلينا حزن انا لا يا نور العين مولد بعد بعد ايه سموا باسم الله وحيوا مملكات سموا باسم الله وحيوا مملكات نور العين مولد وعلينا حزن انا احواك يا اللي في قلبي وجداني يا عيوني وقلبي يا بحري في يوم لي لادك رواني يا ما عظم جودك احسانك يا ايه ولا لا لا لا لا لا يا ما <تصفيق> ما بدنا البسم ابو وجه الكرار ما غنينا لزغروطا المختار ما بدنا البسم ابو وجه الكرار لا, لا. لا انبعد عنكم لحظه يا ابو السجاد نتولى غيرك ونعيش الانجاد انبعد عنك لحظه يا ابو السجاد نتولى غيرك ونعيش الانجاد شمس الغادي انت وقطعه منا فرح الك الكل الاطغار والزغره والكرار فرح الكل الاطغار والزغره والكرار تنمو باسم الله وحيوا بلدنا تنمو باسم الله وحيوا بلدنا هذا لا ي مبروك هالمولد يا العاشق نور حسين مبروك يالتنق تفنب نبضاتك باسم حسين مبروك ان مبروك يالتنق تفنب نبضاتك باسم حسين ازهار مليون تقليله مليار ومليار لا لا لا لا لا اي شمسك غابت عني يوم ويوم ما تسمع صوت موالي لا تحسد شمسك غابت عني يوم ويوم ما تسمع صوت موالي لا تحسد لا تتركني بيعمل محسر متعذبين ما نذكر اسمك يا حسين بكل حين تتركني بيعمل محسر متعذبين ما نذكر اسمك يا حسين بكل حين لا لا لا لا لا ايه الشمس غابت حل بيوم يا مايل ما تسمع صوت موالي ناد حسين لا لا الله هي تتركنا بيعمل محجر متحدين ما نذكر اسمك يا حسين بكل حين حق اكسنك يا اكلونك يا حسين حق اكسنك يا اكلونك يا حسين منقوشه بالوجدان ما تحمينا الازمال منقوشه بالوجدان ما تحمينا ان سموا باسم الله